إذ اذرا انر فقال لاهلهم كثوا انني انست نارا انني انست نارا لعل اتيكم منها بقبص او اجد على النار هدا فَلَمَّا أَتَيْنَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا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 وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 إما أن فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 قالوا إن هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَاهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِنَةِ سَفَأْ